ليتعلق برقبته وذمته تجاه مجتمعه وأمته حقوق وواجبات كما أن لهم عليه حقوقا وواجبات ثم إن تحصيلهم في أداء حق الغير أمر لا مناص من مراعاته أمر لا مناص من مراعاته بجلب كل ما يوصل إلى هذه الحقوق ودفع أو رفع كل ما يخدشها أو يخل بها وهذه الحقوق في مجموعها تبدأ من أقرب الناس إليه لتصل إلى من لا يقل شأنًا عنهم فعليه حقوق تجاه والديه اللذين ربياه الصغيرا وآنساه كبيرا وكذا حقوق تجاه زوجه وأولاده وصحابته يضاف إلى ذلكم تلك الحقوق العظيمة تجاه ولاه أمره الذين ولاهم الله عليه وعلماء أمته الذين هم ورثة الأنبياء إنه مهما تقلب المرء بين هذه التحصيلات فإنما هو يتنقل من حق إلى آخر مثله غير أن نزغات الشياطين وهنات بني آدم وغفلاتهم التي لا يسلم منها مسلم ولا يكاد لهي تعتري المرأة بين الحين والآخر فقد تزل به القدم وتتعثر به الدابه فيخطئ الهدف ويحدث الثلمه وإن لم, يعص وإن لم يعصب عينيه ثم تحتاج في النهوض من مثل هذه الكبوة إلى مراجعة للحق وتجرد عن الهواء وتصحيح للهدف وللوسائل الموصلة إلى ذلكم الهدف وإن مثل هذا ليحتاج إلى شجاعة وإقدام وإيثار للآجل على العاجل إذ كل بني آدم إذ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إن الوقوع في الزلل خطأ ظاهر غير أنه ليس هو العيب كل العيب وإنما العيب وانما العيب والشين في منادمه الخطا والاصرار عليه والاستنكاف عن الرجوع الى الحق اذا اخذت المراه العزه بالاثن بعد اتضاح معالم الحق وسطوع شمسه ثم إن التوبة من الخلل من الخطأ والزلل ثم ان التوبه من الخطا والزلل والرجوع عنه بشجاعه واقدام لهو المحمده الحقه والشجاعه المتمكنه والنجاة من المغبة الآجلة قبل العاجلة ولو سبرنا سير عل... العلماء ولو سبرنا سير العلماء والمجتهدين عبر التاريخ في التراجع عن الخطأ وفي التحضيظ على الرجوع إلى الحق لرأينا من مثل تلكم الشجاعة أشياعا وأشياعا فهؤلاء الائمه الاربعه الأربعة كل واحد منهم يؤكد بقوله إن أي قول له يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بريء منه ومتراجع عنه إلى ما صح به الخبر وقام عليه الدليل وقد جاء من بعدهم في الأمة مشاهير قد أخطأوا الطريق وزلت بهم منقدم في اجتهادات خالفت القول الحق فأبرزهم الخوف من الله المثمر الشجاعة في الرجوع إلى الصواب. واعلان ذلك على الملأ حتى صار تراجعهم حتى صار تراجعهم عن الخطا حروفا مسطره بمداد يشع بانوار الفرح بالتزام الحق والتراجع عما يخالفه وقد كان الواحد منهم قبل تراجعه يرى انه قد تناهى به الاجتهاد الى غايه ما بعدها له مذهب فلما تلاقى هو وخطاه وعاين قبحه وشناعته تيقن أنه إنما كان يلهو ويلعب وقد قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله لعبد الله بن وهب رحمه الله يا عبد الله لا تحملن الناس على ظهرك وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبن بدينك وقد كان من أشهر من أعلن رجوعه إلى الحق ولالتحاق بركبه الإمام المشهور الإمام المشهور بابن قتيبة رحمه الله فقد أعلن ذلك وسطره ومن بعده أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي نشأ على مذهب الاعتزال أربعين عاما ثم أعلن على الملأ رجوعه إلى الحق إلى الحق والدليل وتبرأ مما سوى ذلك ومثله أبو المعال الجويني وأبو حامد الغزالي وأبو الوفاء بن عقيل وابن القيم وغيرهم كثير لم يمنعوا أنفسهم الاعتراف بالزلل والرجوع إلى الحق عند ظهوره بل إنهم رجعوا بالتهمة على أنفسهم لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يهديان إلا إلى الحق وأما رأي الإنسان فقد يرى الحق وقد يرى الباطل ثم إن مراجعاتهم ثم إن مراجعاتهم تلك لم تكن يوما ما حطة لهم ولا منقصه بل كانت رفعة ومنقبة وحظا وتوفيقا لأن الحق ضالة المؤمن أنا وجدها أخذ بها وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق, الطرق إليه سلك في حصوله أوصل الطرق إليه أيها الناس إننا حينما نقول مثل هذا الكلام لنؤكد حاجة المسلمين إلى النصح والتناصح والبحث عن الحق والصواب والتعاون الحثيث على لم شمل المجتمع وردم أي هوة تفتح دونه على حين غره, غره وإنما يقع في هذه الأيام من جعل البلاد المسلمة عرصات لإهراق الدماء المعصومة التي حرمها الشارع الحكيم وما يعتري تلك العرصات من افتيات على ولاه الامر والعلماء والاخلال بالامن والترويع والارباك لهو من الخطوره والانذار بالشر ما لا ينبغي الغفله عنه او تجاهله او تلفيق المسوغات له بل يجب التحريض على ردم هذا البركان الهائج وايقاف ذلكم النزف بكل وسيلة متاحة اذ لا قبول لمثل ذلك تحت اي مبرر كان لان الحق لان الحق احب الى المنصف من كل احد ثم ان الرابح الوحيد من هذا كله هو العدو المتربس والحاسد الشامت فضلا عن كون خيوط هذه التصرفات نسيجا من نسيج العدو والذي يستعمل في نفاده. الأغرار من بني أمتنا من أجل سلب أمن المجتمع والعبث بمقدراته بكل ما تعنيه الكلمة وكفى بالأمر خطورة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري ومسلم ألا إننا من على هذا المنبر المبارك ألا إننا من على هذا المنبر المبارك لنناشد كل من مد يدهم في هذا الإناء الملوث أن يتقي الله في المسلمين وأن يرجع إلى هدي السلف في سلوكه وفكره وأن يأخذ بهدي علماء الأمة الربانيين أين تيمموا وأن يسلك في الدرب, وأن يسلك في الدرب يمنة فما الدرب ذات شمال وليوقن كل معاقر لهذه الأفعال المرفوضة انه بمثل هذا الفعل يؤخر يوم النصر ولا يقدمه وأن الحصات التي يقلف بها ويظنها انتصارا إنما هي في الحقيقة تفقع العين ولا تقتل الصيد فالله الله, فالله الله في الأوبة الصادقة والتوبة النصوح وقبول الحق وعدم الاغتمام وعدم الاغتمام به لأن الاغتمام بالصواب غش في المغتم نفسه وسوء نيه بالمسلمين ومن كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره وقد قال ابن القيم رحمه الله لقد دم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه ويقبله إذا جاء به من يحبه فهذا خلق الأمة الغضبيه أي اليهود وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيظا ورد الباطل على من قاله ولو كان حبيبا ألا فليتق الله أولئك المتهورون المجازفون بأنفسهم ومجتمعهم إلى ما لا تحمد عقباه ولينظروا بعين البصيرة ليتضح لهم مواقع الخلل فيما اقدموا عليه وليعلموا أن حالهم يصدق عليها قول ابن, القيم قول ابن القيم رحمه الله بأنهم كمثل عميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا فتصادموا بالأكف والعصي فلا ترى منهم إلا مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا وقد يتسامع عميان أمثالهم فيلجون الظلمة كسابقيهم فلا يزداد الصياح إلا عويلا ألا فليعلم؟ كل والج لهذا الكهف المظلم عباد الله أنه سيكون أسير خوف وقلق وتوجس وفرق كثير الروع, كثير الروع والالتفات تضيق عليه الواسعة بما رحبت وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه إنه يرقب العقوبة كامنة له عند كل أفق وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح رواه ابو داود وأصله عند البخاري ومعنى معنقا أي مسرعا في طاعته منبسطا في عمله ومعنى بلح أي انقطع بسبب الإعياء والتعب فلم يقدر أن يتحرك فهل بعد هذا, فهل بعد هذا يعقل أولئك ويفكر كل واحد منهم في حال والده ووالدته حينما تأخدهم الحسرات كل ما أخذ وهما وهم اللذان ربياه صغيرا يستنشقون, يستنشقون ألم صنيعه المقيت وشدوده الكالح ألا يفكر في زوجه وأولاده الذين يخشى عليهم الضياع من بعده والأسى من فقده ألا يشعر بأن زوجته أرملة وإن كان حيا وأن أولاده أي وإن كان له عرق ينبض ألا فلله ألا فلله درأ بالزناد عبد الله بن دكوان وهو من علماء السلف إذ يقول معرضا بأمثال هؤلاء ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدال لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأمر الذي حظهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لهم ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤنته وحملوا على عقولهم من النظر في دين الله ما قصرت عنه عقولهم وحق لها أن تكسر عنه وتحسر دونه فهناك تورضوا بيد أن إحسان النية بيد أن إحسان النية في الرجوع إلى الحق عباد الله لهو مدعاة للتوفيق والخروج من المأزق بيسر وسهولة مع ثبات على الطريق المستقيم فالله جل جلاله قد وعد من من هذه حاله بقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسراء ايعلم الله في قلوبكم خيرا ايعلم الله في قلوبكم خيرا ايعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخل منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي خضم هذه الأحداث الملتهبة ووسط هذه الزوابع المتلاطمة تبرز الحكمة والحلم والعفو والصفح وتمتد ايادي الاعذار عند المقدرة والتمكن وقديما قيل العفو عند المقدرة الا فان المرأة في هذه البلاد ليبارك العفو الكريم والتطلع النبيل من ولاه امر هذه البلاد حرسها الله ليتراجع متراجع ويؤوب شارد وإن هذه المبادرة الموفقه ليست بدعا من التاريخ بل هي منطق الحكمة والصفح عند الاقتدار والأسوة في هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام عام الفتح في المسجد الحرام قائلا يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء وفعل مثل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما حاصر الاشعه بن قيس بعد أن ارتد عن الإسلام فأخذه أبو بكر بالأمان فأخذه الأمان لسبعين من رجاله ولم يأخذه لنفسه فأتي به أبا بكر رضي الله عنه فقال له إنا قاتلوك لا أمان لك فقال تمن علي وأسلم قال نعم ففعل ومثله الخليفة المعتمد على الله حين دعا قائد ثورة الزنج إلى التوبة فتاب بعض أعوانه واستامنوا الخليفة فأكرمهم وأما هو فقد عتى حتى قتل شر قتله وهكذا فعل الحكم بن هشام الأموي أمير الأندلس في القرن الثاني حين افتات عليه جماعة من اهل قرطبه وثاروا وشهروا السلاح فغلبهم الحكم ثم كتب كتاب امان عام فرجع اليه من رجع وقتل من قتل ومثله الخليفة المعتصم حين اعطى الامان لبابك الخرمي بعد ان حاصره لكنه لم يستجب وفر الى ان قبض عليه وقطعت رأسه وطيف به في الناس وحاصل الامر عباد الله ان العفو عند المقدره من سيم الكرماء الاقوياء وانها لفرصه سانحه لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد الا فلتسارعوا, ألا فلتسارعوا ايها المخطئون المختبئون ولتجعلوا من هذه المبادره نقطة انطلاق, نقطه انطلاق في التصحيح والرجوع الى الحق ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فالبدار البدار في اللحاق بركاب, المد في اللحاق بركاب الموعودين بالعفو والصفح في الدارين في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا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 فقد امركم الله بذلك بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه واياها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار